هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا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 Ma fi al-ardi jami' an, thumma istawa ila al-asmai, fasawa h nasab'a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 ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا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 ثم استوى إلى السماء، فسواه نسبع سموات، وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، وَهُوَ بكل شيء عليم وَهُوَ بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم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 وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ Vahve bı kıl şeyin alim, Vahve bı kıl şeyin alim, Vahve bı kıl şeyin alim. Vahve bı kıl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 هُوَ الَّذِي خَلَقَ لكم ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الذي خلق لكم Ma fi al-ard jim'yan, thumma istawa ila al-asmaa, fasawa h nasab'a semaavat, wa huwa bi ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم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 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع وهو بكل شيء عليم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 ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم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 ان يوصل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به أن يوصل.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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويقطعون ما أمر الله به Ayni ocalı ve في fi al-ard, ulaikhüm ulxasırın, ve yıqtağon ma amar Allahu bhihi. Ayni ocalı ve أولئك هم الخاسرون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ويقطعون ما أَمَرَ الله به، أي يوصل ويفسدون في الأرض. هؤلاء كهم الخاسرون. ويقطعون ما أمر الله به. Ayı ocalı ve في fi el-erb, ulaikhüm ulxasırın, ve yıqtağın ma emar Allahu bhi. Ayı ocalı ve أولئك هم الخاسرون ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ويقطعون ما أمر الله به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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويقطعون ما أمر الله به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 أي يوصل ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض هؤلاء هم الخاسرون Kullandıkları sözleri kendi sözleriyle değiştirmekle ilgili bir söz vardır. Bu الله bir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 أي يوصل ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض هؤلاء هم الخاسرون.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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يُوصِلُ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ ثُمَّ إليه تُرْجَعُونَ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 يُوَصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ هُلَاءَكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويقطعون ما أمر الله به يُوصِلُ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ ثُمَّ إليه تُرْجَعُونَ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع وهو بكل شيء عليم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 أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون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 ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الذين ينقضون عهد الله من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 هُوَ الَّذِي خَلَقَ لكم ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يستحي Ayni yazdirb matlam ma bagozda, fma Allah la yastepi. Ayni yazdirb matlam ma bagozda, ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها ان, الله لا يستحي أن يضرب İnna Allah la yasthiyyi ay yıdrıb məthələm Allah la yasthiyyi ay yıdrıb məthələm فما فوقها ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما Yıbır bıthalım, Allah, la yistepi. Yıbır bıthalım, ma Allah, la Ayni yazdirb mithalem ma bagozda, fma Allah la yastepi. Ayni yazdirb mithalem ma bagozda, In. İn Allah la yasthiyeyi, ay yıdırbə məthələm, Allah la yasthiyeyi, ay إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما فَأَمَّنَّ لَذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ فَأَمَّنَّ لَذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَأَمَّنَّ لَذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ فَأَمَّنَّ لَذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَن إنه الحق من ربهم وأمّ الذين كفروا فقولون فأمّ الذين آمنوا فيعلمون إنه الحق من ربهم وأمّ الذين كفروا فقولون فَأَمَّا amma lüzzin âmanu fa ıâlemun annuhul hâqum ırbhim ve amma lüzzin فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَم مَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ فأَمَّا الذيذينَ آممَنوا فََعلَونَأَ النَّهُ الحَبُّ مِ رَبِّهِم وَأَمَّ الذيذينَ كَفَروا فَقُلُ ما الذين كفروا فقولون، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وَأَمَّا الذين كفروا فقولون، فأما الذين آمنوا فيعلمون أَن انه الحق من ربهم وانما الذين كفروا فاقولون فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وانما الذين كفروا فاقولون فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ الذين آمنوا أَنَّهُ ربهم الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أراد اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أراد اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا مَنْ لَذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أراد اللَّهُ بِهَذَا مَثَلَ وَأَمَّ مَنْ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أراد اللَّهُ بِهَذَا <مثلا> وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا اراد اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ماذا اراد اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا Mellâzin kafar, faqûlun mada erad Allah bihâza mithala. Ve am mellâzin kafar, faqûlun mada erad مَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَقُولُونَ مَاذَا إِرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلَ اللَّهُ بهذا مثلا. اللَّهُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا إِرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا إِرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلَ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ويهدي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلا الفاسقين يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا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 yudillu bihi kathiiran wa ehdi bihi kathiiran wama yudillu bihi illa alfasikin yudillu bihi kathiiran wa ehdi bihi kathiiran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 Yضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بحوضة فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وام الذين كفروا فقولون مَالَذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا إرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرَ وَاهْدِ بِهِ كَثِيرَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلا الْفَاسِقِينَ إِن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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا إِرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرَ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ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 وَبَشِّرِ il-lâtîn âmanû ve âminû ıssalîhât an lêhum jännät tajri min taĥtîh al-ânhaar. Webäshir il-lâtîn âmanû ve âminû تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها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 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل vaanتوا به متشابها كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها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 ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.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 قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون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 وَكُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقَنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 Kullandıkları sözleri kendi sözleriyle değiştirmekle ilgili bir söz vardır. Bu sözlerin bir kısmı, يُوَصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ هُلَاءِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ مَا يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 Allelhiyen yonquzun ahde Allahı min bagdimi taqhi ve yıqtağun ma amar Allahı bhi, ayı yıçal ve يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُلَاءِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويقطعون ما أمر الله به يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ هُلَاءِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 Kullandıkları sözleri kendi sözleriyle değiştirmekle ilgili bir söz vardır. Bu الله bir يُصَلَّوْا يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ هُلَاءِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 يُصَلَّوْا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُلَاءِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون Kiftek fırın bîllahi ve kon tum amwa tan fâ ahiyakum, thumma yumiyetukum, thumma yahiyakum, thumma ilahi turjâun. Huwa al-lâbi ma ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم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 الذين ينقضون الله الله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 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع وهو بكل شيء عليم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 قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وامنا الذين كفروا فيقولون وامنا الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين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 يُوصِلُ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إليه ترجعون.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 Alâdin yonquzun âhed Allahî min bâd mi thawiqi ve yıqtâgûn ma amar Allahî bihi, âyî yıccal يُوَصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ هُلَاءِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ مَا يُمِيتُكُمْ ثُمَّ مَا ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 يُوصِلُ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثم إليه ترجعون.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 قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وام الذين كفروا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 الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن, يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويقطعون ما امر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون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 ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات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 طهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أن إنه الحق من ربهم وان الذين كفروا فيقولون وان الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا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 Vizdall قَالَ l-Malaiket, İni jâilu f-l-Ärdi Malaiketin ni jâilu fi al-ardi kâlife. Ve ız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 وَإِذْ قَالَ l-Malaiketin ni jâilu fi l-ârḍi İn ni jâilû fîl arḍi kâliyîfah. Vâiz qâl rabbûk إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إنني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إنني جاعل في الأرض خليفة. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيثَةِ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا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 هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إلى السماء فسواهن سبع وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ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 هُوَ الَّذِي خَلَقَ لكم ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إني جاعل في الأرض خليفة